وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أذلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسع سأصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين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 يقر للعالم لما شاء منكم أي يستقيم وما تشاءون إلا أيشاء الله رب العالمين